أسأل الله أن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا وليالينا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يؤلف بين قلوبنا وان يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير وان يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرور متقابلين. أسأل الله أن يكتب لنا أجرما يقوم ليلة القدر ايمانا واحتسابا وأن يجنبنا الحرمان والذل. ايها الاخوه الكرام نتابع مع بعض الوقفات الايمانيه من غزوة تبوك ولا زال الكلام موصولا مع كعب رضي الله عنه كعب بن مالك وهو يحدثنا عن خبر تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وتكلمنا في الليلة الماضية آخر ما ذكرنا من كلامه رضي الله عنه قوله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قلت بلى يا رسول الله يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن لي أخرج من سفرطه بكلمات قد أعطيت جدلا وتكلمنا عن خطورة هذا المسلك وأن الإنسان الذي يستطيع أن يرتب الكلام ويقدم ويؤخر ويبدل الحق باطل ويظهر أشياء ويخفي أشياء إلى آخر ذلك قلل الدنيا ليست نهاية المطاف و ستعود الحقوق لأهلها فبين يدي العباد يوم القصاص نسأل الله أن يجمعنا في تنته قال كعب قلت يا رسول الله بلى يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت اني اخرج من سخطه بكلمات قد اعطيت جدلا طيب طالما إن الأمر سهل ميسور وتستطيع ان انت تخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات وانت قد اوتيت اعطيت جدلا ما الذي منعك من ذلك يا كعب قال رضي الله عنه لكني أخشى يا رسول الله إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني يوشك أن يسخطك الله علي وإني إن حدثتك حديث صدق تجد فيه علي إني لارجو فيه عفو ربي المسألة التي تضبط كلام وتصرفات وافعال وحياه كعب رضا الله اهم ما يراقبه ان يرضى الله عنه اهم ما يخاف ان لا يصيبه شيء منه سخط الله الاخره عنده اهم من الاولى مهما ضاكت واستحكمت حلقاتها وتعرض في الدنيا لمحن وكان عند فلان وعند فلان وعند فلان وأمام فلان وفلان يجد عليه فلان الى اخر ذلك الأهم عنده ان لا يسخط الله عليه لكني ان حدثتك حديث صدق تجد علي في اني لا ارجو هذا هو الهدف في ذلك عفو الله ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس فليكن أول ما تريد أن يرضى الله عنك هذا المتحكم في كل تصرفاتك وأقوالك وافعالك ثم ماذا لا شيء أن يرضى الله عنك فقط أهم من كل شيء وأبقى من أي شيء والآخرة أبقى واولى باهتمامك وأن تحرص عننا النجاة فيها من هذه الساعة التي يختبر فيها ويبتلى فيها العباد إذا دخل أهل الجنة الجنة الحريف الصحيحين واللفظ عند البخاري نادى مناد من قبل الله عز وجل يا أهل الجنة فيشربون بأعناقهم لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقول الغني الكريم الجواد هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى ألم تبيض وجوهنا ألم تثق الموازيننا أسأل الله أن يبيض وجوهنا وأن يثقل موازيننا بالحسنات قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك وهل هناك أفضل من ذلك يا رب قال أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم أبدا في لفظ مسلم قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك وهل هناك أفضل من ذلك يا رب قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فلم يعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله نسال الله لا يحرمنا من فضله فالاهم الذي تحرص عليه لانك ستخرج من هذه الساعه الضيقه هذه الحياه القصيره اللي هي مائه عام ألف عام كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها ستخرج منها الى عفو او سخط الى رضا او غضب فحرص على رضا الله قال كعب قال صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق النبي وسلم علم ان المعذرون كانوا اكثر من ثمانين رجل قالوا اشياء ربما يكون وراءها أشياء وتعامل مع الظاهر وواكل سرائرهم إلى الله قال أما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله فيك كل ما مر من هذه المعاناة وهذا الجهاد واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل أن رسول صلى الله عليه وسلم قافل راجعا حضرني بثي وحزني وجعلت أقول كيف أخرج من سخطه غدا وجعلت أستحضر الكذب كل هذه المعاناة التي مرت شيء وما سيدخل على كعب من المعاناة فيما يستقبل أشد المعاناة والأزمة الحقيقية والمحنة والاختبار والابتلاء الحقيقي من الآن أما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله فيه قال وثار أناس من بني سلمة شوف الكلام ثار يعني أصواتهم عالية جعلوا يهاجمون كعب ويعنفونه وثار اناس من بني سلمة وجعلوا يقولون والله ما نعلم انك اذنبت ذنبا قبل هذا الذنب ده أول ذنب ما عملتش غير هذا الذنب فقط هذا تهويل وتحقير وتقليل ما علمناك أذنبت قبل هذا الذنب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب حتى لو الذنب صغير اياكم هكذا بتحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على العبد حتى إيه؟ يهلكنا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثل اناس في فلاه في ارض خاليه صحراء ارادوا ان ينضجوا طعامهم قال فجعل الرجل ياتي بالعود والرجل ياتي بالعوي حتى جمعوا من ذلك سوادا واججوا نارا وانضجوا طعامهم فكلمه وخطوه ونظر اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه قال وجعل يقول والله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا الذنب قد كان كافيك استغفار رسول الله لك واين سمع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لكن الله يسمع ويرى قد كان كافيك هو مش همه ان هو يخرج من سخط رسول الله يوشك أن يسخصك الله علي إن حدثتك بحديث صدق تجد فيه علي مش دا المهم إني ارجو فيه عفو الله هذا هدفه قالوا قد كانك فيك استغفار رسول الله لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني الأقران والصحبة اقرب الناس اليك اخترهم بعنايه شديده حتى اذا ما ضعفت كانوا لك سندا ارشدوك على ما ينجك في الاخره قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع فاكذب نفسي خلاص هيرجع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كان عندي عذر مثل هؤلاء استغفر لي يا رسول الله حتى هممت أردت الأرجع فاكذب نفسي الصاحب القرين القريب ساحب وفي ساعة الضعف إما يجرك لخير وإما يجرك لغير ذلك والمرء شاء أو ابى على دين خليله على أخلاقه وطباعه يتأثر شاء أو أبى لأن الذي قال ذلك رسول الله, صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني اكذب قل لك كان عند عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولة مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك اختار الصف الأول في من يصلي عليك صلاة الجنازة هم أقرب الناس إليك اختارهم بعناية شديدة هؤلاء هم من سيصلون عليك هذا اختارهم بعناية فائقة بعناية شديدة حامل المسك إما أن يحذيك هديه إما أن تبتاع منه تشتري إما أن تجد منه ريحا طيبه على الأقل هيسكت مش هيدلك على شر ونافخ الكير إما أن, تجي. إما أن يحرق ثوبك يدلك على شر يثبط من همتك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فصاحب من يأخذك إلى الخير ومن يحذرك من ساعة القيام والوقوف بين يدي الله عز وجل قال فوالله ما زال يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب, فأكذب نفسي لكني سألتهم هل أصاب أحد ما أصابني وقع أحد في من أصابني فذكروا لي هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع رجلان شهدا بدرا لي فيهما أسوة إن شاء الله نتابع في ليلة مقبلة مع خبرهما نسال الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى أقول قولي هذا استغفر الله لي.